وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا نبتلاه ربا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 يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جن